يعني يكون حر أصلاً فولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيبالغ في الموضوع أي كان اللي تأمر عليكم عبد تسمع له وتطيع لأن يعني الخروج على الحاكم مثلاً في المشا... بيعمل مشاكل كتير نهى عنها الشرع، إلا لو كان مفاسده بقى عظمت جداً فيبقى بقى في فرجحات تانية ماشي؟ نخش في الموضوع ده ولا خلاص بقى شبعته منه؟ بلاش بلاش بلاش بلاش. بلاش بلاش. بلاش بلاش بلاش. خلونا. مع الشيخ والجماعة اي حد تاني. نقبكي في اي. لو انتم عايزين حاجة مختصر في الموضوع. نقول كلمتين كده مختصرين يعني عشان يبقى الموضوع بعيد. المسألة الحكام والطاع وال... واللي ماشي دلوقتي في السوق يعني رياسة الجمهورية ونرشح مين ونعمل ايه القصة دي المفروض انه بيقدر فيها مصالح كتير ونفاسد كتير والله يصعب على اذهان الناس ان يدريكو اذهان الفرض من الناس يعني الواحد لوحده يصعب ان يدركه حتى وان كان علم يعني, يعني كبير فالظاهر انت عشان يعني توصل الرأي راجح لازم الناس تجتمع وفتكوّل مع بعض وبعد كده يوازنوا ما بين مصالح والمفاسد من كل واحد من الامور دي عشان ما يحصلش ان انت متهور في الخطوة ترجع تندم عليها بعد كده تندم عليها لان المفسده بتاعتها اعظم من المصلحة المتوقعه ناشي قلنا قبل كده كلام شيخ الاسلام في موضوع المصالح والمفاسد ده حد لا، بلأمو البقى ولأمو بقى ولا تقضي على عمل وغير عالم وقل نهيه يلدي أهل الكلام أولوم إنه مصالح واجب الترجيح إذا أعروض المصالح من مفاسد أو تشاحل المصالح من مفاسد واجب الترجيح لازم ترجح يعني فعش كده تقضي مقرص فإن غلبت المصالح وجب التغيير المنكر يعني يعني لو كان في منكر لازم تقدر أغير المنكر ولا ما غيره الصف تشوف المصالح واجب المنكر إليه ومن عدم تغييره إيه اللي يحصل لو غلبت المصالح من التغيير تغير المنكر طيب ولو غلبت المفاسد افتدأ المنكر ما تغيروش ما تسيبه ما انت لو غيرته هاي منكر أكبر منه ما انت مرجح ان المفاسد أكبر طيب ما تغيرش المنكر طيب وانت تساوى صعب قوي دون ما تساوى ولو تساوى هيبقى تساوي ممكن يكون في نظرك انت فأما كورا ارتاي كلامه واجب الترجيح ترجح تاني توقع ترجح طول الوقت ولا تقدم على عمل بغير علم, و... بغير علم ولا نيه لازم يكون عندك علم الأول يعني يكون أثاك الترجيح ده عن علم ولازم يكون عندك نية الظهر بعين الناس دلوقتي عندهم النيه من, من غير العلم فمن طبعا مرور <تصفيق> عندهم من في. <نية> فيه؟ <تصفيق> عايزين حاجة حلوة يعني كله عايز خير بس يعني كم من مريده للخير لا يدركه فالإنسان يعني ما يتعجلش في أي قرار ولا أي أمر يخده إلا بعلم مهنية والعلم يعني في المسائل اللي تبقى شائكة ومحدثة وهيها مصالح كتير ومخسيك كتير ما بيبقاش يعني سهل انت تتوصل إيه مش سهل انت تتوصل إن الخير في كذا أو كذا طبعا مش حاجة من المخطوع بيه أو من الخيالات بسيط يعني مثلا لو خمرة فتحت تحت بيتكم تحاول تبلغ عنها ويعني بأي طريقة ولا تشوف مجلس إدارة الأمور اللي فتحت فيها ولا تمشي في السكة دي ولا لا في مفاسد متوقعه ان صاحب الخمره دوت يعني بقى مشكلة الأمور رفع عليه قضيه أو يدفعهم غرامة أو يعني لكن يعني الظاهرة إن المصالح واضح يعني مش محتاج يعني تفكير كثير حتى في الوضع دوت تفكر والله فكل حاجة لو كانت واضحة في دي خلاص ماشي يمفيش مشكلة لكن بقى الحاجات اللي مش واضحة خالص زي يعني المواقف اللي حصل بلسه لسه يحصل ديات كلها أمور محدثة ما كانش على مثال سابق يعني كل الناس اتفكر فيها لاول مرة فما ينفعش الناس اللي هم كده خاصة في اللغة اللي جاي بقى الوسفر اللي, اللي جاي يعني شو الوقت يعني مرضو عامل منهم او كتبوا خلاص دي فولد قاعد كده انا اصلا انا قاعد ما اللي فاتت بس عشان الجمله دي هو محتاج مره لوحده عليكم الحديث بس يعني يعني مثلا بعض الشباب مثل يعني دلوقتي هو يا اما فلان اللي رشحه راس البنويه يا بلاش لو شرح يعني يا هو يا بلاش مفيش اعتراض يعني بس يعني ده مش اسلوب اولا في النقاش ثانيا مش اسلوب في الترجيح يعني يكون انت شايف واحد كويس ده ما يمنعش ان فيه غيره كويس ممكن يكون في مفاصل مترتبه انت بشخصة مش شايفها صح في مصالح اكيد في مصالح بس في مفاصل صح ولا لا وكل اللي هما بيقولوا يعني اللي لسه مترددين ومش عايزين ياخدوا قرار الهيئات المختلفة للمشايخ سواء دعوه فتاوى ولا الاخوان ولا الشرعيه ولا غيرهم كل ده لسه متردد طب وانتردد ليه عشان هو بيفكر في المفاسد وهما بيقول شويه مفاسد بس انت مستصغرها جنب المصالح صح ممكن يكون هما كده برضه بس يعني السرعة ما فيهاش ما لهاش معنى خاصه يعني لسه يعني الموضوع هيبدا النهارده مثلا في حاجه بداو يسجله فلازم انت كمان تاخد بالامر الشرعي ده هو. لازم ترجح لازم ترجح الاول ما بين كل مصلحه مفسده ده فضلا انت تكون عارفهم اصلا مصالح المفاسد الموضوع مش خط كده وخلاص ماشي كل الكلام ده حاجه مش كده هو صالح ومفش ليه المصلحه التاكيد هنا مش عارفين اه المفروض نعرف ليه الناس دي اللي عشان ويتكلم ده بصراحه الوضع هنا تفسعه بعد ما جيت القطار طلع على ده مثلا لما هما يجوا في سياسة كبير المفروض ان في ثوره قامت او في شعب انتفض على يغير ويعمل حريه ويعمل عدالة اجتماعيه المفروض قبل ما والفن والبتاع والكلام اللي عميني تجعل فيه ده ولو فيه ووهو بنرجع اللي هو المفترض هو كله كده مش من أول في دولة لكم يولا جولة مو. مش خانونة مش مش حق لخل فيه الأول وبعد ذلك اللي تجعل بقى قولتها بقى يتيت ساملوا بقى نعمل إيه نضبأ إيه مثل بقى نضبأ إيه نضبأ إيه نحن كلنا ما ينضيقيين طيب نص الأولى من الكلام لقالوه كويس جدا الموضوع ان انت لازم تفهم قبل ما تعرف المصالح لمفاسد صح؟ يعني كل انهم يعني المشايخ عندهم عارفين شوية مفاسد وانت مش عارفها يتعرفها يتمشي وراقها. لكن واحد يعني الاثنين لا اما ينفعش يعني مش همشي وراك مش عارف المفاسد لا او تدور على الموضوع فاضلا بقى ان يعني, يعني غالبنا غالب الايخوة يعني مش من اهل فرجيح دوت يعني مش شو وزفيتهم شوية يعني رايحوا بماختم حابة من الموضوع بقى. ماشي انا باتكلم على مستوينا عشان مش عايزين نتكلم هم المفروض بقى المشاكل يعملوا ايه السلخة مش بتاعيتنا يعني هم المفروض يعملوا ايه او المرشحين الاسلاميين يعملوا ايه ده بقى كلام السياسة انا ما بحبوش يعني اتمنى كنوا بحبوش انت كمان احنا مثلا هنعمل ايه مش هنعرف نقدر إلا لما الوضع يبان هل هيتفق على واحد من ولا هيستق على كذا واحد فاحنا بقى نبقى نشوف نفكر يعني امم تفكر ان شاء الله قبل الانتخابات بيوم زعل انت مش مستعجل انت لازم تفكر برده ليه هل عشان يعني نشوف هما يعملوا الأول بعد ما فكروش في الاحتمالات كلها قبل ما تحصل لأن دولت هيحصل زي ما رأينا ما وظننا مشغول بقى بالموضوع أكثر من المحجمه يعني هي بس بس طاق نشاهدوا عدد أخار موضوع ما أمور حاجات بس يعني حاجات إلا يعني مش يعني أخاره لغاية ما ندخلات في خصفاق الأسف نقول إذا نحن ملحناش لكم دعاية دعاية للمين؟ دعاية للمدقية مش محتاج دعاية للرئيس اللي انت عايز تنتخب؟ موحيد دعم احنا حاولونا على واحد عالز اللي بتتخب احنا عشان نسل تاني اللي مش محالة ناس التانية انتخبت على حيثة في مجلس الشعب ان لو الوئكوان وصل فينك على واحد مش محتاجين, مش محتاجين دعاية لا نركز اين دعاية انت أبين هذو الراسلين مش بلق ساحب ايه؟ اه ده رئيس اه بس يعني انت عملت دلوقتي مرشح لو كلهم تنزلوا الواحد بعينه انت مش محتاج دعاية جديدة للواحد ده ده مش ده مش يحصل دي مش احتاجنا ببس عشانك تباقولي انتنا متكلم على المستوى بتاعنا احنا ده مش يحصل مش احتاجنا ده <تصفيق>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 هو ده لأخ يجب أن ينجحون شاء الله هنا نا انشاء من الحمد لله طيب خلاص كده فإنهم أن يعج فينكم فسيروا اختلافاً كثيراً. اختلاف عن ايه؟ عن السنة لانه يفسرها الكلمه اللي بعدها فعليكم بسنتك فالاختلاف الكثير ده اختلاف عن طريقه النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه لما ترى الاختلاف الكثير فعليك ب ايه سنه النبي عليه الصلاه والسلام وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ يعني لو انتبهت يقول عليها مش عليهما تبين ان سنه النبي عليه الصلاه والسلام وسنه الخلفاء حاجه واحده ماشي لو كان عليهما عضوا عليهما بالنواجذ بهذا فيه فرق ما بين الاثنين. فاللي أذاك عن الخلفاء الراشدين طريقتهم يعني كما يعني يكون جاءك من النبي عليه الصلاة والسلام. العصر مش الخلفاء الأربعة اللي هم أشخاص لأن هو هنا بيتكلمش عن المخايل يعني رأي الفقهي في مسألة معينة في الوضوء ولا في الصلاة للأربع أشخاص دول لا هو بيتكلم على طريقة فالصحابة في التفكير، ماشي؟ طريق بالحياة يعني فالعصر دوت، النبي عاصران من حياته وبينبئهم ان هم هيبقوا ماشيين منضبطين فشوفوا اللي أنا في حياتي كنت في حياة اختياراتي كانت ماشي ازاي عليه الصلاة والسلام. واختيارات الصحابة دول في, في أمورهم كانت ماشي ازاي ودي الطريقة لتسيروا عليه إنما الاختلافات الفقهية، ده ما هو بقية حاجة أم بتكلمش على مساء الأفراض المسائل، بتكلم على طريق الحياة، السنة في الحياة يعني، ماشي؟ النواجز اللي هي ايه؟ الدروس، اخر الدروس وبعض الناس عليك الانياء لكن المشهور ان هي اخر الدروس موورة يعني فقونا بعض بيها اخر حاجة انها تطور كمسك بسنان كلها يعني ديت شخص خبال وياكم ومحدثات الأمور فإن كل بلعة مضالملة كل بلعة بلد دوت يغض على إن في إيه ناس تقول لي في بلعة حسنة و بلعة سيئة أو حاجات كده يعني إنه يختلف حاجة اختراع كده في الدين ولكن مهنان يعني يحاسس نيام اتقربني لله عز وجل يبقى دي الحاجة كويسة لا كل بلعة في الدين مضملة خد فاكرة تاريخ البلعة اللي قلناها زمان حديث السابع وانا التانية كل أمر شرعي. طريقه فيدي مفرغة أبواب الشراعية كيف نعيد التعريف التعريف كبر كبر سام لا كبر العلماء كانوا بيسمون تعريف الحد ليه بيسمون حد هو فاصل ما بين اللي يدخل في التعريف واللي يخرج منه. تعريف البطيخ اللي احنا بنعمله بالحاجات دوت سألت لايك حاجات تنطلق على التعريف مش من الأفراد بتاعه فما يكون في تعريف لازم يعني ايه لمجامع لكل الأفراد اللي تحته يعني كل البدعة بداخلها في التعريف ده وكل الحاجات اللي مش بدعة هو هو التعريف وفي كلمة الله او كلمة الدخل او كلمة تعريف احنا هو نايبة طريقة في الدين ما دي اقول الوحزنية في الدين مخترعة يعني ما منهاش مثال قبل كده تضاهي الشرعية، شبه الشرعية يعني يقصد بها التعكد أو زيادة التعكد لله يعني لو فقد اتوصف من الأوصار دي، هل بقاش بداعي يعني ولكن ممكن دبلة حرام يعني ممكن تبقى حاجة حرام بس مش بداعي، قصة خانية ما شخص يقول بس أن الدبلة والحاجات دي مسلا بداعي؟ تي مش ورش تعبد مسلا تي مش بدعة تي مش بدعة مش, مش بدعة, <تصفيق> <دي> مش بدعة, <تصفيق> مش بدعة الدبلة مش بدعة اعلقتها بالدنيا على التعليف ده مصرش شتك عريف هي دي مش سكة بالبدعة اللي هو فكر فيها فكرت حاجة تانية هي طريقة مخترعة بس مش في الدين بس هو عشان هي من شعائر أديانهم همه فقالوا ممكن يعني يعمل بيها وكأنه بيعمل بشريعة دينية يعني يعني هم عندهم الدبلة دي شبه عقل الزواج كده فممكن يعني ممكن من الناحية دي لكن بفهم الناس المو... يعني المصريين الموضوع الدبلة مويتعبتش بيها في الغالب يعني فمش قصة ان هي ردعة اولادها لكن الحرمه في موضوع التشبه بيها عند الكفار خاصة ان هي حاجة من الشعائر الدينية مش... مش لبس مثلا ولا حاجة عالية يعني يعتقد يعتقل فيها اعتقاداتهم لما ايها حاجة مش هاركيح من حاجة كده يعني بقال له لو لبسها عشان بس يعني مثلا زيبك ت ده لو ده يبقى لا ده <تبقى لعمل حاجة> <تبقى لعمل حاجة> ممكن يكون في ولا في ماده نونيه ممكن يوم ثاني مثلا لو واحده ديه بس يبقى التير بلاش بقى شكل شكلها نفس نحاول يبقى على الموضوع هنا يبقى اي سكه يعني راضيه يحك عليها وما بيعملش حرام حرام أنا برد إن هي مش بدعة يعني نتخصش في تقريب البدعة إلا لو أعتقد إن هي حاجة من الدين يعني حاجة شبك كده إنما هي طبعا طبع الحرام عسا يتشبه أجل الوقت من قرد البدعة يعني وما تقول مش تشبه يعني لديته عشان نا تعم تشبه منش دعو بديته هو بتجنب بالكفار حتى لو ما يعني عايزين هو الوفيئة عندما سنبعد بعد المدع والتعليف ده مش بلع ده ده شكل شكل. زي ما انا قلت دلوقتي حالا في البلع يعني من ممكن الاسبتبلا دية على فهمنا احنا ده مش بلع يعني الا لو انت الناس الناس المنتبهة هو دلوقتي مثال احنا هنا ده ما يدخل شجاعة التعليف الا لو احنا فاهمين ان ديت واحدة مش من الشعائر الدينية سبعيات دلوقتي الطريقة او اختارها في الدين ماذا يتوزق من الدين اهو فكده مو فيه الناس تختلف فويته في, في التعريف لما تقولش تعريف، التعريف مش معنى ان التعريف واضح وصريح وكل حاجة ان لازم نتفق على الامور الاخلة والخارجة من التعريف ماشي؟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 وذركت منها العيون اي بكت ودمعت قوله صلى الله عليكم سنتي اي عند اختلاف الامور للزنه سنتي وعضوا عليها بالنواجز اي مؤخر الاطراس وقيل الانيال والانسان متى عض بنواجزه كأنه يتمع اسنانه فيكون مغالغة فمعنى العض على السنة الاخذ بها وعدم اتباع اراء اهل الاهواء والبدع وعضه يعني قل الصلاة في نحوش بمه ونحن هو وعض فعل في أمر من عض يا عضه وهو بفتح العين وضمها لحن يعني عض لك رائحة يعني ما اسماش عضه عليها ما اسمع عضه عليها ولذلك تقول برّ أمك يا زيد لأنه من برّ يضر اللي هو القياس يعني القياس الصرفي مش مشكلة يعني. ولا تقول برّ أمك بضم الباب قوله صلى الله عليه وسلم صنّة الخلفاء الراشدين يريد الأربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. يعني ما انتفخش الأربعة شو ردو؟ برضه بسيطة ويان. بعض العلماء دخل معاوية كمان. قاس الزمن اللي على النبي عليه الصلاة والسلام لما تمض خمسين عام. تأخذ الخلفاء الراشدين وأدخل معاوية في الخلافة الراشدة. تمام هو في حديث في الحكايه يعني بس المشهور من الناس يعني ما بقى اذا غيبا او بعض ال 463 ماشي ف29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل من خير من الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم امر ما هو اشتك او امر الحير مش حكاية سهلة او لا وانه لا يسير على من يسره الله عليه العمل بعد الثلق الجنة ده وباعده عن النار تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتبقي الزكاة والصوم عبداء وتحج البيت كده بقى مشابه لأني حديث الأركان الخامسة ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة يعني جنة مقايرة يقيه من كل المفاسد يقيه من الشهوات في النهار ويقويه على أنه هو يعني يستمر على هذه الحالة بالله الصوم جنة يعني مقايرة هو يقول للوقت التفسير إن شاء الله في النهار والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ما ليش بع عليها حاجة فكذا المقارنة على الصدق بلا أضعف الصدق إباء وكأنه يقول وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار عشان لما غاية الصوم جنة والصدقة لو تسي كده هي وصلقة جنة راضي مسألة معمم. قال لها وصف جديد اللي هي تطفئ القطيع كما يطفئ الماء والنار. وصلت الرجل في جوف الليل تعمل لا شبه المعطوف عليها اللي الصلاة تطفئ اللي القطيع. لأباب الخير الصوم والصلاة والقيام قيام الليل. ثم تلا تجافى جنوبهم مع المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون بعد أد القيام. وإيه والانفاض فلا تعلم نفس ما أخ في لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك براس الأمر وعموده وزر وثنامه قلت بلا يا رسول الله يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة عمود الإسلام الصلاة إنها لا في عموده تقعد على الإسلام مش على الأمر رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة أي عمود الإسلام الصلاة وذو وله الجهاد. عليه يعني على مطرقة الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بالملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله فأخذ بليساني اللي يملك عليك أمر كله يعني يملك عليك كل الأمور اللي فاتت ديت اللسان. فأخذ بليساني وقال كف عليك هذا. فلو كف الإنسان لسانه يملك أمر الدين. لا قصد ده غلط يعلمون اوكي ايه اعمل ايه لما كماندي يعملوه طيب نسيبنا صلح يعملونه مظبوط فاخذ لساني وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله واننا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال كلمت امك وَهَلْ يُكَبُّ الناس على في النار على وجوههم أو قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَادِ وَأَلْسِنَتِهِمْ طبعاً دوت حكاية أن هما ما يكبوش إلا بحصاد الألسنة دوت مش معناه أنه يلغي باقي ذنوب صح؟ ولكن ده معناه إن من الذنوب اللي من حصاد باقي الذنوب يعني وقيناك لو لقيت شوية دول مش هنكبر في النار يعني شوي بقية يعني هنوب بقية تبقى بسيطة إن شاء الله ماشي بيقولنا وقولوا صلى الله عليه وسلم وذو وثنى وذو وثنى أي على وملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده أن تملك يعني الملائين مقصود الدين مقصود الدين هو أن الفيء تمسك عليك لسانك وقوله صلى الله عليه وسلم فكلتك أمك أي فقدتك ولم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الدعاء بل جرى ذلك على عادة العرب في المخاطبات وحصائل أسنتهم جناياتها، جنايتها على الناس للوقوع في أعراضهم والمشي بالنميمة ونحو ذلك وجنايات اللسان الغيبة والنميمة والكذب والبوتان وكلمة الكف والسخرية وخلف الوعات قال تعالى كأورماقتنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعنون <تصفيق> لا دليل على عنه مع تبعينه؟ قلت في الوعات تقولوا ما لا تفعنون قلت في الوعات <تصفيق> رأس هو الأول لا هو رأس الأمر الإسلام الأمر هو أي. كل حاجة الدنيا يعني اللي هم عايشين فيها دي رأسها الإسلام أعلافة ورقونها يعني. طبعا ما ماشي بسرعة في الأحاديث دي على أساس أن معظم معانيها مكررة. يبقى بس أن انت بتعرق شوية ألفاظ جديدة ولكن المعاني يعنيها وصلا الصوم والصدقة. تكلمنا عنه قبل كده. تكلمنا باستفرق بقرأ. وكانت تكلم جمعا عن الصبر في نفس الحديث. والنص الأولى من الحديث دوت هو أركان الإسلام من شرح كله حديث التاني من التالث كمان نصدر عشان كده أنا مش بسرعة جاء حديث بس لو في حاجة تشكي تقول. الغرور عن أبي تعالى القشنية جرثم بن ناشر رضي الله عنه الرسول عن الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طرب قرائض فلا تضيعوها وحد حدوده فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهجوها وسكت عن أشياء رحمت لكم غير انسان فلا تبحثوا عنها. حديث زشبع حديث أو معنى. علام البيان والحرام هو حديث الشبه وبينه أمور مشتركة. وضع الرجال فرض طرائد فلوجع على الإنسان الذي يضيعها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياءا فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمت لكم غير انسان فلا تبحثوا عنها. موضوع السؤال عن الاشياء اللي سكت عنها الشرع اتكلمنا فيه قبل كده صح كان صمت لما اهلك الامم من قليل وكفرت وسائلين مش كانوا مشطره يعني امام الحديث بس طيب نقولها ثاني ايه اللي محرم في السؤال عن ما سكت فيه الشرع فإن الصحابة ما يسألوش النبي عليه الصلاة والسلام شبه الصحابة اللي سألوا عن الحج كل عام ما يسألوش ليه؟ الشريعة لم تستقر بعد. وممكن يسألو زي ما جاء الحديث لحدهم يكون يشير إليه ده يسألو فقال له قال له إي ما يدرك أنا أقول نعم ولو قلت نعم لو أجبت ماشي؟ لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام تشريعا فيما تجب على الأمة فهو سكت وظاهر اللغة إنه لو أمر بشيء يبقى أمر بيه مرة واحدة، ده المفهوم من اللغة العربية ماشي؟ يعني لما يتقال واحد مثلاً أم صلي يصلي كم مرة؟ مرة، صلاة واحدة أمر هي صلاة واحدة للمطلوبة دلوقتي. عشان أعددهم لازم أقول له أم صلي أكثر من مرة بقى خمس مرات صح؟ فيبقى هذه أول نقطة اللي كانت محرمة وانتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام وتاني مسألة محرمة السؤال عما لا يجب السؤال فيه زي العقائد المخفية اللي هو لا يدركها البشر مثلا <تصفيق> يعني الصحابة لو سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر من الأمور لا يسألوا عنها زي ما جيت في الحديث ده لأن السؤال عنها استعجال التشريع وممكن تشرع وبما يشوق على الأمة زي ما مفهوم فهم الحديث اللي هو إيه لما قال لهم من عليكم الحج قول على عم فكره كذا مرة والنبي عليه الصلاة والسلام يتحرب منه وما يدريك قال له بأفلاح وما يدريك أنا أقول نعم ولو قلتها لوجبت وجبت على كل الأمة أن أمة يحد كل عالم ماشي؟ يبقى بقى المسألة الثانية اللي هي عدم السؤال على الممنوع منه السؤال اللي هو كيفية صفات الله مثلا مسألة العقائد المختلفة اللي يعني مطلوب فيها السجود بعد كده بقى السؤال عشان التعلم ده ماكوش إشكال السؤال للإنسان حتى ولو أمر مسكوت عنه في نظره هو, هو مش عارفه لأن الشريعة تقرض فالنهي اللي كان واقع على الصحابة انتهى دلوقتي ماشي. شوف أنت بديت على مشكلة يعني أنت. بس مش مسكوت عنها يعشان يعني عشان يعني مسائل معينة. إنه هو دلوقتي المثال اللي تقال في موضوع الحج ده أنا أرجع عم تاني الظاهر الكلام لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عليكم الحج الظاهر إن هو إيه؟ إنه هو يحج مرة يبقى اتسكت عن مسألة إنه هو بقى كم مرة لما فرضت الصلاة يبقى تقال إيه؟ إنه هتصلوا خمس مرات. خلاص ما فيش مجال السؤال أكثر من كده بس لو كان قال صلوا مرة يبقى اللي يسأل بعد كده بقى هم أكثر من مرة وللأ أه ف... بدأ سؤال عن حاجة ما سكت عليه ماشي يبقى اللي شرّي بس يسأل بقى في خلاله يعني إزاي إن انا أوصل لأفضل حاجة عليك في إيه مثلا مثلاً لي حاجة أملك بها ديني ما بيسالوا على حاجات مش مسكت عنها معظمها في الأخلاق وفي العبادات وحاجاتكم ما عارفين إلها نزلت ماشي ولكن تشريع منزلش أو صفة من صفات الله ما تبينش كيف يدفع يعني أسماء الله حسن وصفاته موجودة في القرآن والصحابة سمعوها وما سألوش وده اللي خل الإمام مالك لما جاله السائل قال له السؤال عنها بدعة لأن هما جه الأفضل منك وما فيهوس برضو كيفيتها وما سألوش عنها ماشي ده المسكوت عنه وده حاجة مسكوت عنها مش مطلوب بأنه هما يسأل وصدحه النبيع أسلامي طب إزاي بقى يعني وصف رحمة الله عز وجل عمد إزاي شبه إيه يعني ما سألوش ده وهم كانش مطلوب منهم يسألوا دول أو حرام يسألوا دول ماشي. ده باقي على حاله. لكن المسائل الفقهية بقى اللي هم كانوا مخلوق ما يسألوش فيها. انتهى بقى الموضوع ده. ان لو سألت دلوقتي ماهما سألت وطلع حاجة مسكوت عنها ما يعني ما فيهاش حكم خلص ما حدش يقول لك حاجة. لما اللي هم يسألون بيه بقى التشريع لسه مستقرش استقرش فممكن ينزل عليه بها حكم يعني يكون يعني طلب تشديد او حاجة فيشدد عليه. تمام؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم محرم أشياء فلا تنتهجوها أي فلا تدكروها فيها قال رسول صلى الله عليه وسلم مسكت عن أشياء رحمة لكم تقدم معناه هو بيقول اهو تقدم معنا شفتوا تمخد <تصفيق> معلوش عشان ان انا معلوش نعم في في عمود مش عمود يعني قصدك الاعراب يعني ماله عمودوه مالو مالوه عمود دي قد معطوف على رقص ده لو كانت معطوفة ما كانتش ممتده إلا كلام معطوف على أمر شايف رقص؟ رقص؟ ايه رقص؟ مفيش بيه؟ رقصه، رقصه الأمر السؤال اوه السؤال مش غيانه لا مش عارف لي مضمومة عالش المصطر بتاعتي مكسورة مكسورة مكسورة مكسورة مكسورة مكسور ومكسور ومكسور على رأس ولدي الوقت برضو مكسور ولدي الوقت اصنعان في السؤال مش في الاجابه ذاكم الله خير شكريني طن طن لله ورحمة الله <تصفيق>